وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَتَّغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوتَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ أَكَن فَرُثَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَوْفِرْ لَهُمْ لَن يُوفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى وَلِلَّهِ خَازِئُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ يَطُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ مَن أَعَزَّ مِنْهَا الأذل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 ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخافرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقوم سَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصْدَقَقَ وَأَكُمّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ